118. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 119. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ان الله يحب المحسنين واتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استطعترا من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله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 لهم نصيب مما كتبوا والله سريع الحساب